لا لا لا لا يا يا يا لا لا لا لا بدي احط هناك عندك يا لا لا لا لا لا لا لا لا يا مهب من قوا الشامين قد يكسر قيود طاغيا فالجزيره يكسر قيود الطاغيه في الجزيره عدوا ولا بنتوقف صلاة يلا يلا, يلا شيلوا صوتكم يلا معك يلا شيلوا ابو بكر يا, يا نسل الاجواد اخواننا وسط السجون المريره اخواننا موكي وسط السجون المريره ما عاد ينفع صبرنا يا ابن عوات واختل لنا وسط الزنازي نسيره واختل لنا وسط جهز جيوش بصنا دي دي تزداد أحفاد أبو بكر وعمر والمغيرة بفخخات صوتها كانه راعات وجيوش حرب ذو الملاقه خطيرة, خطيره نضرب كلاب الطاغيه اهلين ينقاد الجرعه الحكيم اللي رزقنا البصيره الحكيم اللي رزقنا البصيره ونضرب مشالة حم على رسالة اشهاد. شخ الظلالة اصلاهم الله سعينا. شخ الظلالة اصلاهم الله سعينا. ينبدلين الشرع واحكام في يا علم بخاب السيره ادا من يا علم بخاب السيره الجزيره للطواغيت الامغات والله حسيب وحدين الجزيره والله حسيب وحدين الجزيره يا زمرة جال رجاء الى الجهم أفعالكم افعالكم ترض الصليب وحميره أفعالكم ترضي الصليب وحميره المسجد الاقصى ولا عن هنات بدل خنازير اليهود الحقيره في درخ اليهود الحقيرة ستين عام خجلت بنت الأجوات وانتو خجلكم في قناة الجزيرة وانتو خجلكم في قناة الجزيرة إسلامنا يصرخ من الصين لا تشاد وعراضنا في كل ديره كثيره وعراضنا في كل ديره كثيره جتكم جحافلنا على غير ميعاد صغيرهم يا رهب جموع غفيره صغيرهم يا رهب جموع غفيره أحفاد خالد والمثنى ومقداد سلوا سيوف العز في كل ديره سلاسيو فالعز في كل ديره وجاكم خليفتنا مع ذلة أسات يحكم بحكم الله وربي نصيره لكن بهد ما الله وربي نصيرا